بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الوخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتموا المؤمنين والمؤمنات ثم فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ لَمَعَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ لَهُمْ جَنَّاتٌ تجري